بوك تو تريدك ثمانية وثلاثون ثمانية وثلاثون في التاكسي في التاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي كم تكلف إلى محطه القطار كم تكلف إلى محطه القطار كم تكلف إلى المطار كم تكلف إلى المطار من فضلك على طول. من فضلك على طول. من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك, هنا الى اليمين من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من فضلك هناك عند الزاويه إلى اليسار انا مستعجل انا مستعجل مي وقت وقت من فضلك هدي السرعه من فضلك هدئ السرعه بونفالو هانتيتشيتي من فضلك توقف هنا من فضلك توقف هنا بونفالو اتيندي مومنتون من فضلك انتظر لحظه من فضلك انتظر لحظه مي تويريبينوس انا راجع فورا انا راجع فورا من فضلك اعطني فاتوره من فضلك اعطني فاتوره, فضلك أعطني فاتورة. لا يوجد معي فكه ما معي فكة. إن تمام الباقي لك تمام الباقي لك vetrigo اوصلني الى هذا العنوان oصلني الى هذا العنوان vetrigo min al فندقي إلى فندقي. من اوصلني إلى الشاطئ. أوصلني إلى الشاطئ.